يسأل سائل هل قول الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا هل قوله بهذه الكراهية يعني التحريم أو التنزيه قد يقول قائل أن الشافعي يريد بذلك الكراهة التنزيهية يعني عدم التحريم مع الجواز ولكن قد أجاب عن ذلك ابن حجر الهيتمي قائلا والقول بالكراهة التنزيهية غير صحيح إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواثر عن النبي لعن فاعله الزواجر على اقتراف الكبائر المغلد الأول من 16 أرعين أقول ذن على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله والظن بأئمة أهل العلم كالشافعي وغيره أن يعنوا بالكراهية ما يكرهه الله ورسوله من المحرمات كقوله تعالى وكره إليكم الكفر والكسوق والعسيان وقوله بعد نهيه عن القتل والزنا وأكل مال اليتيم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ولست إضاعة المال جائزة مع الكراهة وقد اعترض السفي على حكاية النووي الإجماع على منع مسر القبر النبوي وتقبيره ظن من السفي أن حديث أبي أيوب الأنصاري صحيح وهو أنه وضع رأسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أتدري ما تصنع؟ قال نعم إني لم آك الحجر إنما جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفي إن صح هذا الإسنان لم يكره مسر جدار القبر أقول هذا دليل على أنه غير جازم بثبوت هذه القصة بل دليل على التناقض فإنه اعتبره من عمل الجهال قبل ذلك وصرح بأن من فعل ذلك ينهى عنه انظر كتابه شفاء استقام صفحة 130 وفتاوى السبك المجدد الأول 289 ولهذا تعقب الهيتمية السبكية ورد عليه قائلا بأن الحديث المذكور أي حديث أبي أيوب الضعيف بأنه ضعيف قال فما قاله النووي أي حكاية الإجماع على النهي عن مسي القبر صحيح لا مطعن فيه حاشية الإضاحة صفحة 219 ولقد تقدم أن الحديث فيه إشكال كبير يبتل الاستدلال به إذ كيف يجعل أبو أيوب رأسه على القبر وقد كان القبر مسنما كما عند البخاري معلقا 1390 مسوا بالأرض غير مرتفع إذ لو فعل أبو أيوب ذلك لضطر أن يصير على هيئة الساجد وهل يقول عاقل أن الصحابة كانوا يسردون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتوقع ارتفاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي أن يبنى على القبر وبعث صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع قبرا مرتفعا إلا سواه بالأرض كما رواه مسلم ونأتي إلى مذهب الحلفية أما الأحناق فقد نهوا عن اتخاذ القبور مسجداً في كثير من كتبهم جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المجلد الأول 313 النهي عن الدعاء عند القبور وانظر حاشية ابن عبدين المجلد الثاني 439 والبحر الرائط المجلد الثاني 298 وروح المعاني للألوسي الحافي مجلد السابع عشر 313 ولقد علق الشيخ ملع علي القاري الحنفي رحمه الله على قول مالك ويدن ويسلم أي على قبر المبيه والسلام ولا يمس القبر فقال ملع علي القاري معلقا لأن ذلك من عادة النصارى شرح الشفا بملع علي القاري مجلد الثاني صفحة 152 وفي الفتاوى الهندية المجلد الأول 265 ولا يضع يده على جدار التربة أي عند زيارة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محمد على الدين الحصك في أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى برائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع الدر المختار مع رد المحتار مجلد الثاني أرمائية وانظر رد المحتار على الدر المختار مجلد الثاني أرمائية وتسعة وثلاثين وحاشيق على نور الإضاحة للقشطاوي خمسمية والفتاوى الخارية للرنبي المجلد الأول 17 والفتح الرحمن للفرغان المجلد الثاني ب23 قال التحتوي الحنفي وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل قال في حشيته على مراق الفلاح ما نصه ولا يستلم القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يحد الاستلام في اليد يعني إلا للحجر الأسود والركن اليمني خاصةً. حاشرة التحطاوي على مرأة الفلاح صفحة 340 تباعة الدار الإمام دمشق. أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله. قال أحمد ما أعرف هذا؟ قال ابن الأفرم رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناحية فيسلمون المغني المجلد الثالث 559 والفروع مجلد الثاني 573 ووفاء الوفا للسمهودي مجلد الرابع الفارعين وكان أحمد ينهى عن البناء على القبور ويقول رأيت الأئمة يأمرون بهدم ما يبنى في فشاف القناع مجلد الثاني 139 وفي غاية المنتهى لمرعي ابن يوسف الحنبل صفحة 269 كره أي أحمد رفع قبر فوق شبر وتجسيصه وتقبيله كذلك قال وكره أحمد الفستاط والخيمة على القبر وروا القاضي أبو يعلى عن أحمد ابن حنبل أنه قيل له قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس, ويتمس يمس ويتمسح به قال لا أعرف هذا قيل له فالمنبر قال نعم قد جاء فيه وقيل له إن من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون قال نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل علق القاضي قائلا وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى الله تقف على التوقيف يعني التوقف على الأدلة من الكتاب والسنة واحتج بقول عمر للحجر الأسود ولولا أني رأيت رسول الله يقبرك ما قبلته قاله القاضي في كتابه الروايتين والوجهين المجلد الأول 214 وأما ما يروى عن أحمد من أنه كان لا يرى بأسا بتقبيل القبر النبوي فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أن بعض أصحاب أحمد قد استبعدوا ذلك انظر فتح البالي مجلد الثالث 475 وانظر وفاء الوفاء المجلد الرابع 144 وشكك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضا وذكر أن بعض أصحاب أحمد استبعدوا ذلك وقليل كذلك ما رواه عنه الأثرم من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به فقال ما أعرف هذا انظر حاشية الهيتمي على شرح الإضاحة في المناسك صفحة 445 454 قال ابن حاجر أيضا الهيتمي ويؤيل ذلك ما جاء في مغني الحنابلة من أنه لا يستحب التمسح بحاءة القبر ولا تقبيله وجاء سبب هذا النهي في المغني قال لأن فيه إفراقا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسجود ولأن فداء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها المغني المجدد الثاني خمسين قال ثم قال المحاجر الهيتمي إذن فتعارض الروايتان عن أحمد قال صاحب كشاف القناع ويكره تقبيله يعني القبر والطواف به لأن ذلك كله من البدع والاستشفاء بالتربة من الأسقام ويحرم إسراجها القبور واتخاذ المساجد عليها لأنه يشبه تعظيم الأصنام كشاف القناة مجلد الثاني مئة أربعين ووجه الشبه الذي ذكره صاحب المغني أن مشركين أمس رفعوا حجارة عند قبور أوليائهم جعلوها أوثانا ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم القبور المعظمة لأنها أوثانا حين قال اللهم لا تجعل قبري وفمن يعبد وجاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال, قال أحمد أهل العلم كانوا لا يمسونه القبر قال المرداوي ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب ذكر ذلك في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المجلد الرابع صفحة 53 وجاء في المبدع المجلد الثالث 258 ولا يتمسح بالقبر وقيل يجوز وقيل يكره لأن القرب تتلقى من التوقيف ولم ترد به سنة وقال ابن عقيل أبرأ إلى الله تعالى منه أي من مسي القبر وجاء في المغني المجلد الثاني ويكره رفع القبر والبناء عليه وتبسيسه وجاء النص بتحريم اتخاذ القبور مساجد في شرح المنتهى المجلد الأول 353 وفي كتاب الفروع المجلد, المجلد الثاني صفحة 274 يكره تقبير القبور والطواف بها وصرح السمهودي بأن الشافعية ومالك وأحمد قد أنكروا وضع اليد على القبر أشد الإنكار وروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رجلا وضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال ما كنا نعرف هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي تحفة بن عساكر ليس من السنة أن يمس ججار القبر المقدس ولا أن يقبله ولا يطوف به كما يفعله الجهال بل يكره ذلك ولا يجوز قال والوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام وفاء الوفاء المجلد الثاني 616 قال ابن الجماعة وقال السيروجي الحنفي لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده وقال الزعفراني في كتابه وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنكر شرعانه وحكى الجزيري في الفقه على المذاهب الأربع المجلد الأول 552 نقل قول أهل الفقه ولا يطوف بالقبر ولا يطبل حجرا ولا عتبة ولا خشبا ولا يطلب من المزور شيئا الذي يزوره الناس في قبره أما مذهب المالكية فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجرد الثالث صفحة 66 أما مالك فقد كان رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك القراقي في الذخيرة مجلد الثالث في خرس سبعين وسئل أي عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد المسجد فليأته ثم احتج مالك بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث انظر مدونة الكبرى المجلد الثاني ستة وهذا أعظم دليل على أن مالكا لم تصح عنده أحاديث الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو صحت لما تجرأ أن يقول أكره أن يقال زرت قبر النبي ويأتي رجل كالحبشي يذكر قول مالك هذا الذي قاله أكره أن يقال زرت قبر النبي ويحرف معناه فيقول قال مالك ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحد أتباعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الحبشي لا تجعلوا قبري عيداً بمعنى لا تجعلوا زيارتكم لقبري مرة واحدة في السنة فتجعلوه عيداً ولكن زوروني دائما وكأنه صلى الله عليه وسلم بزعم هؤلاء يقول يقول اجعلوا قبري أعياداً كثيرة لا تجعلوه عيداً واحداً فقط ما أذب هؤلاء هذا قلب للحقائق وتلاعب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل هذا التحريف الذي عليه الحبشي وأتباعه ما قال ما قاله المنفذ الزبيدي أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبلي عيدا هو قول النبي أيضا اللهم لا تجعل قبلي وفنا يعبد اشتد رضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد انظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي المجند الرابع أربعين سلطاعش وتابع قول الحبشي في بغية الطالب صفحة 233 -23. وقول النووي يبتل تحريف الحبشي أيضا ما قاله النووي أن مالكا كره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد وخرج الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتج مالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا انظر الإضاعة للنووي صفحة الرميل الرستين وكيف هذا وكيف يكون هذا التعليل الذي هو في الحقيقة التحريف كيف يكون صحيحا وقد جاء في تتمة الحديث وصلوا علي حيث كنتم وكيف لم يفهم الصحابة هذا الذي تفهمونه وإذا فهموه فكيف لم يعملوا بهذه الوصية ولم يثبت عن الصحابة المداومة على التردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى عبد الرزاقي في مصنفه عن, عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال استلام عليك يا رسول الله قال معمر ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر مصنف عبد الرزاق حديث رقم 6724 وقد تقدم ما ذكره القاضي عياض في الشفاء عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي وروا ابن وهب عنه أنه قال ويدن ويسلم ولا يمس القبر قال الشيخ ملا علي قالي لأن ذلك من عادة النصارى شرح الشفاء المجبد الثاني مئتين وقمسين وقال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل قال مالك في رواكة ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القبر بيده المدخل ابن الحاج المجلد الأول 261 ووصف ابن الحاج من يطوفون بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح به ويقبله بالجهال الذين لا علم عندهم وصرح بأن ذلك كلهم البدع لأن التبرك إنما يكون بالابتباع له صلى الله عليه وسلم المدخل المجلد الأول 256 ونص القرافي في الذخيرة المجلد الثالث 381 على أن التقبيل والاستلام خاصاني بالكعبة وقال القاضي عياض وهو الذي أثنى عليه السبكي في شفاء السقام قال ناهيك به نبلا وجلالة وثقة وأمانة وعلما مجمعا عليه قال القاضي عياض في الشفاء ما نصه ومن كتاب أحمد ابن سعيد الهندي في من وقف بالقبر لا يلسق به ولا يمسه ولا يقف طويلا عنده وفائل وفائل مجلد الرابع الفرعوني واثنين انتهى ما نقله السمهدي وقال نحو ذلك الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض واضحا من يقبلون قبور الأولياء بأنهم عوام نسيم الرياض مجلد الثالث ثلاثين, ثلاثين وصرح محمد ابن وضاح المالكي بأن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحدا قال لأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياذا وإلى التشبه بأهل الكتاب وقال العلامة زروق المالك في شرح رسالة القيرواني من البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركا به كل ذلك ممنوع بل يحرم شرح رسالة القيرواني مجرد الأول مئتين وفسعة وثمانين المطبع بمصر كذلك قال في حاشية الرهون على شرح الزرقاني لمختصر سيد خليل مجرد الثاني مئتين قال مالك فيما نقله عنه ابن الحاج في المدخل مجرد الأول مئتين والحافظ ابن عبدالبر في التمهيد المجلد الثاء الثالث والعشرين صفحة عشرة قال وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء فقيل له إن أناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر فيسلمون ويدعون ساعة فقال قال مالك لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره ذلك إلا لمن أتى من سفر أو أراده قال ابن الحاج ومن كتاب أحمد من وقف يعني ابن سعيد الهندي ومن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف طويلا عنده المدخل مجرد الأول 262 قال ابن الحاج أيضا فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح به ويقدله وذلك كله من البدع لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم وما كان سببا عبادة الجاهلية الأصنان إلا من هذا الباب ولأجل هذا كره علماؤنا التمسح بجدار الكعبة أو بجدار المسجد إلى غير ذلك مما يتبر مما يتبرك به سداً لهذا الباب لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله عليه وسلم فكل ما عظمه رسول الله نعظمه ونتبعه فتعظيم المسجد الصلاة فيه لا تقبيله وتمسح بجدرانه وتعظيم الولي اتباعه لا تقبير يده وقدمه ولا التمسح به وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذ القبور أنبيائهم مساجد المدخل مجلد الأول 263 وجاء في المدونة في منصه قال مالك اكره تدسيص القبور والبناء عليها المدون الكبرى المجلد الأول 189 قال سحنون فهذه آثار في تسويتها القبور فكيف بمن يريد أن يبني عليها وفي حاشية الدسوق على الشرح الكبير المجدد الأول 425 ما نصه ويجب, ويجب هدم القباب ويحرم البناء على القبر قال القرطبي المالكي ما نصه فاتخاذ المساجد على القبور ممنوع لا يجوز قال علماؤنا أي المالكية يحرم على المسلمين أن يتخذ القبور الأنبياء والعلماء مساجد قال وأما فعلية البناء الكثير على نحو ما كانت في تفعله تسخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال فإن فيه تشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها وهو حرام تفسير القرطبي المسمى بجامع الأحكام المجرد العاشر صفحة 247 وقال أيضا قال علماؤنا فحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك وسدد رائع المؤدية إلى ذلك فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القبور أنبيائهم وصلاحائهم مساجد وقال عليه السلام اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد الجامع لأحكام القرآن المجرد الثاني 41 وفي هذا الحديث فوائد مهمة أولا أن المشركين اتخذوا القبور أوثانا وأن القبور كانت أصل فتنتهم ثاني أن نبينا صلى الله عليه وسلم أطلق صفة الوثن على القبور التي يدعوها الناس من دون الله والوثن هو اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار وقد علمت أن الدعاء عباده كما أن الصلاة والزكاة عبادة الأمر الثالث أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخشى قبيل موته أن تدب وثنية القبور في أمته كما دبت في الأمم قبلها وروا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن علي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يأتي فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي يعني علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وسلموا عليها فإنك سليمكم يبلغني أينما كنتم قال السخاوي وهو حديث حسن قاله في القول المديع في الصلاة على الحديث الشفية صفحة 228 وذكره البخاري في التاريخ الكبير مجدد الثاني 289 وانظر مصنف عبد الرزاق حديث رقم 6694 وانظر مصنف ابن أبي شيبة مجدد الثاني 375 وقد صدرت فتوى لعلماء المدينة نشرت في جريدة أم القرى عدد رقم 69 تاريخ 17 شوال 1344 ومما جاء فيها وأما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعا بصحة الأحاديث الوريدة في منعه قالوا وأما ما يفعله الجهال عند الضرائح من التمسح بها والتقرب لهم بالذبح أو النذر ودعاء أهلها مع الله فهو حرام ممنوع شرعا لا يجوز فعله أصلا وتأمل أيها المسلم قول ابن حجر في رده على السكي بأن القول بالكراهة التنزهية في مس القبر غير صحيح إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فعله وتأمل قول السكي نفسه أن مس القبر إنما هو من عمل الجهال وتأمل حكاية النووي إجماع العلماء على عدم مسق قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا ما قاله العلماء وأطبقوا عليه أجمعوا على عدم جواز ذلك وقال والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم الإضاحة 61 والمجموع 8 مجدد الثامن وتأمل قول ابن الأكرم رأيت أهل العلم من أهل المدينة في لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناحية فيسلمون المغني مجلد الثالث 559 وتأمى قول أحمد في رواه عنه المرداوي في الإنصاف قال أهل العلم كانوا لا يمسونه الإنصاف مجلد الرابع 53 وتأمى قول مالك حين سئل عن كثرة إبتيان قبره صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده ساعة للدعاء قال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا أنهم كانوا فعلون ذلك المدخل الحاج المجرد الأول 162 هل يستوي أهل العلم وأهل الجهل في أي جانب نضع أنفار الحبشي الذي يدعون إلى تقبيل قبور الأنبياء والصالحين وسؤالهم من دون الله عز وجل حتى زعم أنهم يخرجون من قبورهم ليجيبوا المضطر إذا دعاهم ويكشفوا السوء وقد عمد أحد أتباعه إلى احتجاج بما قاله ابن تيمية قال ابن تيمية فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده هكذا نقل النص ولكنه وقف هنا ولم يكمل الفقر الذي ذكره ابن تيمية قال ابن تيمية ولم يرخص في التمسح بقبره إلى أن قال ابن تيمية وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر قال فام اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة فقد زال ما رخص فيه هذا الرجل لم يعرج على آخر كلام بثيمية ولا على أوله بل اختطع فقرة من وسطه وفي هذه الجملة قيل لأحمد قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به فقال ما أعرف هذا قلت له فالمنبر قال فأما المنبر فنعم قد جاء فيه يعني جاء فيه آثار قلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون فقال أحمد نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل هكذا جاء النص في كتاب اقتضاء السلام المستقيم في مجلد الثاني في سوية الفتاش نسخة انظر إلى هؤلاء الذين يمسخون النصوص ويقططعون منها ما يوافق أهواءهم فقول أحمد يرد ما رواه الفروي عن عبيد بال... الله بن, ع... بن عمر أنه كان يضع يده على القبر فقد خالف فيها الفروي من هو أوثق منه وهو أبو أسامة قال الذهبي في ترجمة الفروي قال النسائي ليس بثقة وقال الدار قطني طعيف وقال البخاري في التاريخ الكبير ونهى ابن حنبل عن حديثه انظر الميزان الاتدال مجلد الأول 129 وتهديب التهديب مجلد الأول 129 48. قال يحيى ابن معين حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو الحسن علي ابن عمر القزوني في أماليه والحافظ الذهدي أن ابن عمر كان يكره مسا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ شعيب الأرنؤوت رجاله وثقات في تحقيقه على سير عدم نبلات مجلد 12 373 للذهب وأما ما رواه إسماعيل التيمي عن محمد بن المنكدر أنه كان يصيبه الصمات فكان يقوم بوضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعوثل في ذلك فقال إنه يستشفي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر فيه إسماعيل ابن يعقوب التيمي قال الحافظ ضعفه أبو حاتم وله حكاية منكرة عن مالك ساقها الخطيب قم لسان الميزان للحافظ ابن حجر الأول 496 ترجم رقم 1385 وميزان الاعتدال مجلد الأول 254 وأما الاحتجاج بأقوال ابن خلكان وتقريراته بالتبرك بالقبور فليس من علامات طلب الحق أن نترك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وكبار الأئمة ونتمسك بمؤرخ لم يتميز عليهم بعلم ولا حفظ بل قد رد عليه ابن كثير قائلا وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أنفاله ممن يعظم القبور البداية والنهاية المجلد الثاني عشر صفحة 287 وزعم أحد أتباعه أيضا ان ابن تيمية تتناقض لأنه يحكم على التبرك بقرور الأنبياء والأولياء بالشرك في حين يذكر ابن كثير أنه لما مات ابن تيمية ألقى الناس على الناش مناديلهم وشعر جماعة للماء بفضل من غسله وختمت له ختمات كثيرة وتردد الناس إلى قبره ليلا ونهارا يبتون عنده ويصبحون ثم قال هذا رجل أحد أتباع الحبشي فانظروا كيف رد ابن كثير على الوهابية؟ والجواب على ما يقول أن ابن ليس مسؤولا عما يفعله عامة الناس بعد موته فالناس خالفوا تعاليم أنبيائهم لا تعاليم ابن فقط ثم إن ابن كثير مؤرخ يروي ما حدث وهذا لا يعني بالضرورة قبوله ما فعلوه وإنما أوضح ابن كثير عقيدته من التبرف بالقبور حين تعقب ابن خلكان الذي قال في ترجمة القبر ابن نصر قبره يزار وقد زرته غير مرة ورأيت الناس ينتابون قبره ويتبركون به فرد عليه ابن كثير متعقبا هذا الكلام قال وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أنثاله ممن يعظم القبور سبق بيان النص المجلد الثاني عشر من كتاب البداية والنهاية صفحة 287 وأما احتجاجهم بأن ابن عمر كان يتحرى الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أن ابن عمر ما كان يطلب البركة بفعله هذا وإنما كان يطلب مجرد المتابعة بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله حتى قيل إنه كان يدخل الماء في عيونه أثناء رضوء وحتى إنه أراد الصلاة في كل مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلمس الأماكن التي كان يعلم أن نبي وقف أو جرف عندها ودليل ذلك أن ابن عمر كان ينهى عن لمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الحافظ الذهبي إن ما فعله ابن عمر لم يكن يفعله جماهير الصحابة بل والخلفاء الراشدون وهم مصيبون في مخالفتهم له، بل لم يوافق عليه أبوه عمر رضي الله عنه، حين رأى قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله، قال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصناة، فليصل وإلا فلينضي، وحين بلغه أن أناسا يأتون الشغرة التي بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها فقطعت قال الحافظ في الفتح المجدد السابع أربعمائي وثمانية أربعين صحيح إن فعله عمر وأقره الصحابة عليه هو الصواب لا سيمة وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فقول الصحابي إذا خالفه نظيره من الصحابي ليس بحجة فكيف إذا انفرض به عن جماهير الصحابة وعن خليفتهم الذي أبوه ولو كان هذا العمل مستحبا لسبقوه وسبقونا إليه وهكذا ننتهي من سرد أقوال أئمة المذاهب في بيان تحريم مسح القبر والتبرك بالقبور والأضرحة رحم الله الحافظ الحكمي إذ قال ومن على القبر سراجا أوقدا أو بتنا على الضريح مسجد فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليش باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم ابليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشف محلة الإسلام والآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو مسألة البدعة في الدين الزيادة في الدين قبيحة لأنها تعديل أو استدراط على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانتقاض لصريح قوله تعالى اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين قد كمل والنعمة تمت فصارت الزيادة في دين الله كالنقص منه وليست كل زيادة على الخير تكون خيرا فما حكم الزيادة على الغضوء كان يتعمد المتوضي أجعل غسل الأعضاء خمسا هل هذا خير أم شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعبى رواه أبو داود بسنة صحيح ولقد قال أحد أكباع الحبشي إذا رفعت من الركوع فقل ربنا لك الحمد لا تقل ربنا لك الحمد والشكر لأن رفض والشكر لن يرد في السنة في هذه الزيابة من سلسلة أشريطته مجالس الهدى الشريف التاسع الوزي الثاني إصدار جمعية مشاريع وهذا ما نقوله لكم حينما تضيفون أشياء لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه الزيادة لم ترث في السنة فلماذا تتمسكون بها ونسأل هل البدعة من أمور الدين إن كانت كذلك فهو دليل على أن القوم يرون أن الدين لم يكمل وهذا ضارب بالآية في ورادت لها وان لم يكن من الدين فاي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين فاحفظ هذه القاعدة العبادات مبناها على الاتباع لا على على الهوى والابتداع العبادات مبناها على الاقتداء لا على لا على الهوى والابتداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد امرتكم به ولا شيئا مما لهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه أخرج الشافعي في الرسالة صفحة 87 والبيهقي المجلد السابع 76 في والبغدادي في الفقيه ومتفقه المجلد الأول 93 بسنة الحسن وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه فإن أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب فإن المعصية مخالفة للشريعة بينما البدعة إضافة في الشريعة وتعديل فيها وإذا اشتغلت القلوب بالبدع أعرضت عن السنن ولذلك قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية أخرجه اللالكائب في شفع صور السنة المجلد الأول 132 وذكره ابن الجوزي في تنبيس إبليس ولقد عرف الشاطبي البدعة بأنها عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد في السلوك عليها المبالغة في التعبد ولقد ورد في كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها تبيين كبير مختلين حرب العساكة المي أحد هل أذن الله بالموالد هل أذن الله بالصناة على النبي بعد الأذان لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وبيننا وبينكم فهم السلف لهذه العبارة النبوية كيف فهموها وكيف طبقوها هل كانوا يصلون على النبي جاهرة يعني يفعل ذلك الإمام المؤذن هل كان بلال رضي الله عنه إذا أذن ختم ذلك بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بالطبع هل لم يقرر ذلك إن المقصود بالصلاة على النبي بعد سماع الأذان ذلك مطلوب من السامع الذي يسمع المؤذن وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه لو كانت الصيغة مما يقوله المؤذن، لما كان هناك حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ثم صلوا عليه، ولوجب عليهم أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولكن يأبى بعض المنحرفين إلا أن يعتسف النصوص، فقد قال أحدهم أن الصلاة على النبي بعد الأذان هي عمل خير مستحبه بدليل قوله تعالى وافعلوا الخير، منظر صريح البيان 185 للحبش ومجلة منار الهدى 29 25 والمقالات السنية 186 طبع جديدة أما قوله تعالى وفعل الخير فنعم الدليل ولكن بئس الاستدلال فقد قال تعالى وفعل الخير ولم يقل وفعل البدع وكيف تدخل البدع في مسمى الخير وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها بدعة حين قال كل بدعة ضلالة ولست أعتقد أنكم ترضون عن من يأتي بثلاث سجدات في الرقعة الواحدة محتجا بأن هذا من فعل الخير والله قالوا فعلوا الخير أنتم لستم أحرصوا وأسرعوا على فعل الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يفهموا من هذه الآت ما تفهمونه ولو كان خيرا لسبقون إليه فلا هم ولا التابعون فعل هذه الموالد التي تجعلونها من فعل الخير فإما أن تكونوا أهدى منهم أو أنكم شاققتم الرسول أو أنكم شاققتم الرسول واتبعتم غير سبيل المؤمنين إن قراءة الفاتحة أثناء الركوع ليس من أفعال الخير ولا بد لفعل الخير أن يكون مقيدا بالسنة وإلا صار شر وإلا صار في صورة خير وحقا أريد به باطل إن هذا هو عين ما يستغل به الشيعة على زيادتهم في الأبان حي على خير العمل ويحتجون على المنكر عليهم بقول النبي واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ثم يقول ثم يقولون فلهذا جدناها في الأذان ولقد رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الرفوع والسجود فنهاه سعيد فقال الرجل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة رواه البيهقي في السنن الكبرى مجلد الثاني أربعمائة ستة والخطيب في الفقيه والمتفقه مجلد الأول مئة سمعة والدالمي في المجلد الأول مئة ستة صحيح فالأذان للعيدين او لصلاة الاستصطاء أو لصلاة الجنازة بدعة مع أن الأذان في أصله مشروع وإنما يتمكن أهل البدع من التلبيس على عامة الناس لأن كل بدعة تشتمل على حق وباطل فنحبة النبي صلى الله عليه وسلم حق والناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمورده باطل لم يأمر به ولم يفعله صحابته وعن نافع أن رجلا عطص إلى جنب بن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي حديث رقم 2038 والحاكم مجلد الرابع 265 روا ذلك بإسناد حسن وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنة وسنة القنافاء الراشدين المهديين عبضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح كل بدعة ضلالة إن لفظة كل عند أهل العربية من ألفاظ العموم هذا الحديث لم يفرق بين بدعة وأخرى والنكرة إذا أضيفت أفادت العموم والعموم لا يخص إلا بالاستثناء وإن الاستثناء هنا نعوذ فنقول بيننا وبينكم فهم السلف لنصوص كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن فهم السلف هو عدم الابتداء في الدين وعدم تجويز شيء من البدع هذا ما فهمه الصحابة ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وكل بدعة ضرالة وإن رآها الناس حسنة رواه البيهقي في المدخل إلى السنة 161 وسنده صحيح ونتساءل لماذا غفل الصحابة والتابعون عن استحسان هذه البدعة التي رآها الفاطميون المتأخرون ونشروها رغم عن أنوف المسلمين وكيف يحرص الفاطميون على تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الموالد له بعمل الموالد له بما لم يخطر بذلك السلف فإما أن يكونوا أهدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا وهم ما تركوا فصة من خصال الخير إلا باذلوا إليها وإما أن الفاطميين ومن على سبيلهم ضالون متبعون غير سبيلهم الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة دليل على الذنب المطلق للبدعة في الدين قال الشاطبي. إن كل بدعة وإن قلت فهي تشريع زائد أو تغيير للأصل الصحيح ثم إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي لله يعني لله لأن الشارع وهو الله وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المتفرج بذلك وهذا الذي اتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا مضاهيا للشارع حيث شرع مع الشارع الاعتصام المجلد الأول 61. بل فبت عن السلف أن إحداث البدعة يذهب الورع فقد قال الأوزاعي ما بتدع رجل بدعة إلا سلب الورع رأوه الذهبي في سير علم النبلاء المجلد السابع مئة إن تحسين البدع وتقسيمها إلى بدعة هدى حسنة وبدعة ضلالة سيئة إنما هو فتح باب من الإفساد على عامة المسلمين إذ بإمكاننا أن نفهمهم أن البدعة تنقسم إلى قسمين وأنها ليست دائما ضلالة غير أننا لن نستطيع بعد ذلك أن نقدم, أن نقدم لهم ضابطا أو قانونا يميزون به بين بدعة الهدى وبدعة الضلالة ولا أن نعطيهم جدولا شاملا ومفصلا بكل نوع من أنواع القسمين فنقول بذلك فتحنا لهم باب من الشر نتركهم بعد ذلك للشيطان الذي يخلو بهم ويذين لهم أصناف البدع بعد أن فتحنا لهم باب الهوى على مصرعيه. وماذا يضر العوام في دينهم أن يفهموا أن كل ما لم ترد به الشريعة بدعة حتى يأتي في مشروعيته نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ضلالة يجب على المشاغبين؟ تحذير الناس منها هذا ولم يرد ذكر البدعة في الشرع إلا على مورد الذنب ولو شاء صلى الله عليه وسلم لقسم البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة كتقسيمه للسنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة وكيف يفهم عاقل بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أن منها ما هو بدعة هدى بل منها ما هو بدعة واجبة كما قال ابن عبدين قد تكون البدعة واجبة وهذا قول قول عجيب منذ كتابه رد المحتار من جنة الأول 376 إن قرينة الحال تؤكد أن تداول لفظ مبتدع تستعمل للطعن والنقد هذا هو الأصل فلا يوصف رجل بأنه مبتدع إلا والمقصود منه ذمه وتجريحه وإذا وصف جماعة بأنهم أهل بدع وفرق بدع فإنه يتبادر إلى الذهن الذم ولم نعهد رجلا يوصف بالمتدع ثم يقول أي البدع تريدون؟ هل تقصدون أن هذا الرجل المتدع بلعة حسنة أم بلعة سيئة؟ بل يتبادر إليه السيئة البدع السيئة لعلمه بأنها لفظ يستعمل للذم لا للمدح ومن المشايخ من إذا اغتقى المنبر بدأ خطبته بالمقدمة المعروفة وشر الأمور محدفاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإذا نزل عن المنبر قال للمنكرين على البدعة ليست كل بدعة ضلالة وإنما البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة ضلالة فكارة يستدل بشمول كل وتارة يستنكره ولقد علم أهل البدع أن معهم بضاعة بدعية كعلم الكلام والتصوف وبدع غيرها كثيرة فإذا وافقونا على أن كل بدعة ضلالة ألزمناهم بوجوب التخلي عن بضاعتهم فلذلك لم يسلموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة حرصا على بضاعتهم من الكساد قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم رواه الطبراني والدارمي بإسناد جيد وكذلك البيهقي في الأتقاد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح أنظر مجمع الزوائد مجلد الأول 181 وقال حريفة رضي الله عنه كل بدعة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وقد جاء من كلام الأحباش ما يدل على هذا القول فقد قالوا قال العلماء اتبع ولا تبتبع حتى في القول مجلة مناب الهدى مجلد العبد 25 صفة 13 فلماذا لم يقول لا تبتبع بدعة سيئة ويجد أن تبتبع بدعة حسنة وقال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان رسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال مالك فما لم يكن يوم إذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فإن قيل قال عمر نعمة البدعة هذه قلنا أولا لا يجوز معارضة قول الله ورسوله بقول عمر فإن النتيجة التي ينتهي إليها هؤلاء أن يضربوا كلام النبي المعصوم كل بلعة ضلالة أو كل بلعة ضلالة بقول عمر غير المعصوم وينتج عنه ترجيح قول عمر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهل يرضى عمر أن نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل كلام عمر عليه حاشا أن يعرف عن عمر أن يأذن لنفسه بالابتداع في الدين إن مثل هذا لم يهد عنه ونحن لا ننظر إلى كلمة قالها عمر إذا صحت عنه وإنما ننظر إلى فهم عمر وتطبيق عمر لنصوص الكتاب والسنة هل كان عمر أو أي صحبي في عهد عمر يأذر بالبلعة في الدين ثم أليس من الواجب, أليس من الواجب عند التنازع الرد إلى الله والرسول ألم يقل الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقد اختبر الله الناس بعائشة رضي الله عنها حين خرجت على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وصرح عمار بن ياسر بهذا الاختبار فقال والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي رواه البخاري 7200 والله يختبركم ليعلم أتميلون إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم أم تميلون عنه إلى كلام غير المعصوم إننا إذا اختلفنا في قول الصحابي نظرنا إلى فعله فإن فعله دليل قوله فهل كان دأب عمر تحسين البدع أم زج رفاعلها لماذا لم يبتدع المولد ويقول نعمة البدع في هذه بل يعتمد حدث الهجرة للتأريخ للمولد لماذا لم يزد في الأذان شيئا ثم يقول مثلا نعمة البدعة هذه لستم أنتم أحرصوا من عمر على الخير حتى توفقوا إلى ما لم يوفقه الله إليه وهو السباق إلى الخير فلا يجوز النظر إلى مجرد قول عمر من غير الاطناع على حال الصحابة هل كانوا يستحسنون البدع فإن من تمسك بما تشابه من كرام السلف لا يستطيع أن يستدل بفعلهم على جواز المولد فلماذا لم يحتفلوا بمولد نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا بالنصف من شعبان ولا ألفوا في المرائح والأناشيد ولم يزيلوا في الأذان شيئا وقد كانوا مسابقين إلى الخير متنافسين فيه لا يتركون بابا من أبواب الخير إلا تسابقوا إليه فهل جهلوا هذا الخير وظلوا عنه واهتدى إليه هذا المخالف في عمله لعملهم؟ لو فرضنا أن الترويح أحدثت في عهد عمر فإنها لا تسمى بلعة وإنما سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فوصف فعلهم لأنه سنة وقد أقر السرقي بهذه الحقيقة المهمة فقال ولم نعلم أحدا من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين أطلق على شيء مما فعل الخلفاء الراشدون بلعة مطلقا تتاوى السكي مجلد الثاني مئة سبعة منذ إتحاف السادة مختقين مجلد الثالث أرعمية أعلى ولهذا لا يجوز أن يقال إن عمر ابتدع في صلاة التراويح بل هي سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسمنت لكم قيامة رواه أحمد والنسائل بإسناده صحيح وثبتت اجتماع الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الترويح قم بكتاب الترويح باب فضل من قام رمضان رقم 2010 و2012 وكذلك مسلم رقم 178 ولذا قال شيخ الحنفية ملا علي قال إن قول عمر نعمة البدعة إنما هو باعتبار إحياء صلاة الترويح أو سبب الاجتماعي عليها بعدما كان الناس ينفردون بها مع أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين انظر شرح الفقه الأكبر صفحة 60 وهناك قاعدة حنفية عظيمة ذكرها السادة الحنفية قالوا إذا تردد الأمر بين كونه سنة وبين كونه برعة فتركه محتم قالوا لأن ترك البرعة لازم وأداء السنة غير لازم والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك وكما أننا نتقرب إلى الله بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نتقرب إليه أيضاً بترك ما تركه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأبان في الجمعة في دون العيدين كان ترك الأبان في العيدين سنة ولو كان في الأبان مصلحة أو منفعة دينية في العيدين فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يفعله ولم يحف ولم يحفنا على فعله علم أنه ليس فيه خير في أمر ديننا بل هو بالعب قال العلام اللكنوي والأمر إذا دار بين الكراهة والإباحة ينبغي الافتاء بالمنع لأن دفع مضرة أولى من جلب منفعة هذا كلام طيء والله انظر الكتاب البحر الرائق لإبن جيم المجدد الثاني 165 والسعايه شرح الوقايه المجرد الثاني 265 وضياء النور 131 واصول السنه 91 قالت على وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم فتوحد المسلمين بناء على هذه الايه واجب وهذه البدع لا يمكن لمبتدعيها أن يجعلوها واجبة ثم يخالفهم عليها مسلمون آخرون وينتهي الأمر إلى تفرق الأمة ولا شك أن وحدة كلمة المسلمين من أوجب الواجبات ولا يجوز التفريط بهذا الأصل الواجب لمجرد أمر مستحب وإذا جاءنا من العلم ما نجتمع عليه فلما نخوض في شيء يؤدي إلى فرقتنا واختلافنا قال الحافظ بن حجر رحمه الله البدعة في عرف الشرع مذنومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما أنظف الحلبالي المجلد الثالث عشر صفحة 252 وأن ذكر أن المعنى الشرعية للبدعة يختص بما هو مذموم فقط المجلد الثالث عشر 278 ومثل ذلك قاله السبي كما حكاه عنه المرتض الزبيدي في شرف إحياء علوم الدين 421. ويحتجون بقول مأثور عن الشافعي أن البلعة على ضربين أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البلعة بلعة الضلالة والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه بلعة غير مذمومة والجواب عن ذلك اولا لا ينبغي القول بأن الشافعية يرى استحسان البدع وهو القائل من استحسن فقد شرع ذكره الغزال في المنفوذ صفحة 374 رد بذلك على من جعل الاستحسان أصنع في الشرع وهو القائل إنما الاستحسان تلذذ ولو جاز الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج الإنسان لنفسه شرعا جديدا عن كتابه الرسالة فصل الطالة الاستحسان وانظر كذلك كتابه الأم المجلد السابع 294 وهذا الحافظ المحجر وهو من أعرف الناس من الناس بالشافعي يصرح بأن البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما ففح البالي المجدد الثالث عشر ميتين قال أيضا فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويغتص في عرف أهل الشرعي دمى يذم وهذا أيضا هو قول ابن حجر الهيتمي في فتاوى ابن حجر صفحة ميتين وانظر ففح البالي المجدد الثالث عشر صفحة ميتين الأمر الثالث هب أن كلام الشافعي يصرح بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة فهل يجوذ ضرب قول النبي كل بدعة كل بدعة ضلالة بقول غيره وتقديم قول, قول غيره عليه صلى الله عليه الرابع أن مذهب الشافعي ينص على ما يلي قال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائث فما لنا نضرب بقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ونأخذ بكلام الشافعي فقط هل, ير هل يرضى الشافعي نفسه بذلك إن البدعة تنقسم من حيث اللغة إلى نوعين بدعة حسنة وبدعة سيئة غير أن هذا التقسيم لا يجوز من حيث الشرع ألا ترى أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء والإيمان في اللغة معناه مجرد التصديق غير أن معناه ما في الشرع يختلف تماما فالصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة تتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم وأما الإيمان فهو قول وعمل واعتقاد وليس مجرد قول أو اعتقاد فقط وعلم أن الشيطان يزين للناس صغار البدع ويروضهم عليها فإذا وجدت عندهم قبولا واستساغتها النفوس استدرجهم بخطواته الخبيثة إلى بدعة أكبر منها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ولذا قال الحافظ ابن حجر إن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة فتح الباري مجلد الثالث عشر ثلاثمائة وثنين أمر الآخر أن الذي شرع الغاية وهي الذكر وأنواع العبادة لم ينسى أن يشرع لنا الوسيلة إلى تلك الغاية بما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الواجبات والسنان والمستحبات من الأكار والصنوات ونحن سنموت قبل أن نتممها كلها على وجه الأكمل إن أفضل من عبد الله هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصل غيره مهما اجتهد في العبادة إلى تطبيق ما فعله عليه الصلاة والسلام من فرائض وسنن العبادة ومن غير معقول أن تضيق بنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نخرج عنها إلى البدعة وكأننا نقول قد فعلنا كل ما فعله صلى الله عليه وسلم والآن نريد الزيادة على ما فعله ومن غير المعقول أن ندعي أننا قد أتممنا الواجبات والسنن ونحن ننتظر زيادات وبدعة جديدة لن تتطرق إليها السنة لنعبد الله ونتقرب إليه بها إننا سنموت قبل أن نكمل كل السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يكن كذلك فما وجه الاعتذار وما عذر المفتدين هل نحن أشد عباده اشد عباده واكثر حرصا ومسابقه إلى الخير منهم لقد كانوا اكثر عباده واكثر عملا ومع ذلك كانوا يشعرون بالتقصير عن تطبيق كل, كل ما نص عن تطبيق كل ما نص عليه الكتاب والسنه الحقيقة أن ما أصابنا اليوم من التخلف وتسلط أعداء الله على هذه الأمة إنما هو من عند أنفسنا وبما كسبت أيدينا وما لم نبادل إلى الكث عن الزيالة في الدين والتقليد والجمود والشرك والتعصب المقيت وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن حال هذه الأمة ماض إلى أسوأ لقد بين الإمام أحمد قصول اتباع السنة بقوله قصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك المراء والجدل والخصومات في الدين طبقات الحناب المجلد الأول بـ 21 وهكذا يبقى الاتباع مقياسا للمحبة ودليلا عليها فإنه لا يمكن أن نجمع بين محبة سنة رسول الله وبين الزيازة على ما سنه رسول الله بل وعلى كتاب ربه سبحانه وتعالى لأن الاتباع هو مقياس المحبة أما احتجاج البعض بقصة خبيب حيث طلب من قريش أن يأذنوا له أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه فإن الصلاة خير موضوع وهي خير ما, وهي خير ما يفعله من يعلم أنه يموت بعد لحظات وإنما أراد خبيبا خبيبا أن يفارق الدنيا على خير حان ولم يفهم السلف من فعل خبيب ما يفهمه هؤلاء وإلا لكان السلف أحدث في الموالد وغير ذلك بل كان سلفنا الصالح أشد أهل الإسلام على أهل البدع فهل تجدون لقائم أن يقول كان الصحابة يرتدعون في دين الله إن فعل الصحابة كان موقوفا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكان فعل خبيب قبل نزول آية كمال الدين وتمام النعمة وأما بعدها مما اتدعه الخلف فمن أين لهم أن يعلموا إن كان نبي صلى الله عليه وسلم يقره أو ينهى عنه ولئن أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل خبيب وبلال في الصلاة بعد كل وضوء فإنه لم يقر البراء ابن عازب على خطائه في الدعاء حيث قال البراء آمنت بكتابك الذي أنزلت ومن نبيك الذي أرسلت قال البراء فجعلت أستذكرهن وأقول وبرسولك الذي أرسلت فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن يعني قل وبنبيك الذي أرسلت ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون على التبتل وسماه رهبنا ولم يقر الصحابة على اتخاذ ذات الأنوات فمن أين تضمنون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبداعكم وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ وقد بلغكم قبل موته أن البدعة في الدين مردودة ألا يكفيكم ما شرعه الله من أبواب الخير والطاعات حتى تحتاجوا إلى زيادة بدعية والعبادات المبتدعة مردودة في الدين أترضون أن يقال عنكم أنكم أهل بدعة أم أنكم تكرهون أن توصفوا بذلك فعليكم أيضا أن تكرهوا أن يقال إن من السنة جواز البدعة ويحتجون أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان يقولون ومن ومما يجوز فعله وليس من البدع الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المؤذن ولكننا نسأل كيف كان أذان بلال أيام النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال بكثير ومن لم تسعه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه تفسير القرآن العظيم لبنكثير مجلد الرابع ستنين في ستعاش ولقد نص الحافظ بن حجر على أن الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأذان لا لغة ولا شرعا فتح الباري المجلد الثاني صفحة 22 وذم ابن الجوزي فعلها تلبيس ابليس 146 وذكر الشعراني أنها أحدثت أيام الفاطميين الروافض نقلا عن الإبداع في مضال الإتداع للشيخ محفوظ 175 بل قد جذم السيطي بأن الصلاة على النبي بعد العطاس بدعة مذمومة نحاول الفتاوي المجرد الأول 332 ونسأل لماذا استحسنتم الصلاة على النبي بعد الأذان ولم تفعل ذلك بعد الإقامة ولماذا تصلون عليه بعد الإذان ولا تصلون عليه عندما تقولون أثناء الإذان أشهد أن محمدا رسول الله؟ لماذا لا تقولون أشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ أليس في الصلاة عليه إنما تكون بعد ذكر اسمه مباشرة؟ وما مانع أن تقول أثناء الإذان أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل تحرمون علينا أن نسبح الله وننزهه أثناء الإذان؟ وإليكم سؤالا أستفتيكم به ما حكم من يصر على زيادة صيغة الصلاة على النبي وسط هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم هل تقبلون ذلك؟ من يجيد ذلك فقد زاد على ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ثم لماذا لا توافقون على زيادات الشيعة في الأذان؟ فتزيدون في الأذان أشهد عن أن علي بالحق ولي الله ألسنا معشر أهل السنة نشهد أن علي ولي لله حقا ثم لماذا لا تزيدون على الأذان حي على خير العمل أليست الصلاة خير العمل كما قال صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ خير أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ رأوه أحمد بن حبنان بسان صحيح ثم بأي قانون تحرمون على العبد أن يزيد في الأذان ما يشاء وبأي وجه تمنعون الشيعة من الزيالة التي أحدثوها وهي قولهم أشهد أن علي من الحق ولي الله حي على خير العمل واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وفسر قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة أي من اتدع بضعة حسنة وعلى هذا التفسير بناء عليه يصير معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل بلعة ضلالة أي كل سنة ضلالة لأن السنة هي معنى البدعة بزعمهم هذا افتراغ على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما تكلم عن البدعة سماها باسمها بدعة ولم يستعد لها لفظ سنة فهل عندكم دليل يقيني على أنه أراد بالسنة في البدعة أم أنه احتمال على غلال ما عندكم من المحتملات في العقيدة وهو خلاف أصلكم أن لا يحتج في العقيدة إلا بما كان قطعي السندي قطعي الثبوت علامة ضلالة أهل البدعة أنهم يقسمون البدعة مع عدم تقسيم النبي لها حيث اقتصر على قوله كل بدعة ضلالة ولم يقل كل بدعة بحسب أقسامها الخمسة بينما يهربون من علامات ضلالتهم أيضا أنهم يهربون من تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للسنة عند احتجاجهم بحديث من سنى في الإسلام سنة حسنة فلا يكملون قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة وربما أكملوه من غير أن يفقهوه إذ ليس في سنة رسول الله الشرعية في سنة سيئة ففي البدعة يقسمون ما لم يقسمه صلى الله عليه وسلم وفي السنة يتجاهلون ما قسمه صلى الله عليه وسلم وكأنهم يتمنون لو أن النبي قسم البدعة إلى حسنة وسيئة ولم يقسم السنة إلى حسنة وسيئة ونرج عليهم دائما بما فهمه السلف من نصوص الكتاب والسنة فإن الصحابة لم يفهموا من حديث من سنة سنة حسنة ما يفهمها هؤلاء اليوم من جواز الاتجاع في الدين وعمل الموارد وزيادة صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مع حرس الصحابة على الخير وتنافسهم فيه ومسابقتهم إليه فهل هو خير سبقتموهم إليه أم أنها بدعة أحدثتموها من بعدهم فلنقارن فهمكم بفهمهم ومن ثم عملكم بعملهم فلو فهموا من ذلك ما فهمتم لابتدعوا ما ابتدعتم وينبغي بالضرورة الاتباع على على نص الحديث كاملا وتحريم اقتطاع عبارة منه مما ينتج عنه تغيير معنى الحديث وتحريفه عن المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وما لم نقرأ الحديث بطوله لن نستطيع أن ندرك معناه فإن معنى الحديث ومناسبته يدور حول من عمل بسنة لا على من اخترع سنة فعن جليل عبد الله البجلي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قوم مجتابون نمار متقلدوا السيوف عامتهم من قبيلة مضر فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما رآهم عليه من الفاقة والحاجة الظاهرة في ملالسهم الممزقة فصعد المنبر وحتى على الصدقة فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عن حملها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى قال الراوي حتى رأيت كومين من طعام وفياب فتهلل وجه النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى تتابع الناس في الصدقة بعدما شجعهم ذلك الرجل الأنصاري فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده الحديث رواه مسلم ألف ولا شك أن هناك ارتباطا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل ذلك الرجل الأنصاري الذي شجع المسلمين على الصدقة ولهذا نسأل ما هي السنة التي سنها ذلك الأنصاري هل اتدع بدعة ومعنى البدعة احداث شيء على غير مثال سابق أم أن هذا الرجل الأنصاري ذكر الناس بسنة وهي قصة الصدقة قد الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فسياق الحديث واضح لكل من لم يجعل الله على قلبه أكمة أن يبطهه وفي آذانه وقرأ واضح السياق واضح أن ما فعله الصحابي إنما هو سنة مشروعة دعا إليها بفعله مما يدل على أن السنة الحسنة ليست بمفتدعة وأن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة ومن هنا تعلم انحراف مستحسني البدع إذ يستذلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم دون إيراد مناسبة الحديث الذالة على معناه ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة مع أنه قسم السنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة وأهل البدع لا يفقهون لماذا منع التقسيم في البدعة ولم يمنعه في السنة تعلمون أن السنة في المعنى الشرعي لا تكون إلا حسنة والبدعة في المعنى الشرعي لا تكون إلا سيئة ولهذا ورد تقييد رفض السنة بالمعنى الشرعي في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة القلفاء الراشدين المهديين من بعدي فما سنه الله وما أجمع الخلفاء الراشدون على سنه هو حسن دائما والذي فعله ذلك الأنصاري ليس شرعا جديدا ولا بدعة سبق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما حفهم على ما نص على أصله الكتاب والسنة ولهذا جاء في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به ومن دعا إلى ضباة فألاف عليه وازره وزر من ععل به والهدى لا يكون إلا ضمن ما شرعه الله ورسوله ولا يمكن أن يكون معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من اتلع في الإسلام بلعة حسنة أو وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي من اتلع في الإسلام بلعة سيئة لأن النبي قال كل بلعة ضلالة ولن يقول كل سنة ضلالة فمن جعل هذا مع ما فقد حرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضعه ثم إن الجمع بين الحديثين أولى من ضربهما ببعض وأولى من تحريفهما بتحريف معانيهما فالأحاديث يفسر بعضها بعضا وهذا الحديث يفسره قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى وهو مع는 ذلك السنة الحسنة وقوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة أي السنة السيئة ونأتي الآن على بيان موضوع الاحتجاج ببضعة المولد النبوي بالتفصيل ونسأل قبل ذلك هل تعتقدون أن الاحتفال بالمولد يقرب من الله وإذا كان الجواب نعم فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به فلو كان الاحتفال بمولده يقربكم إلى الله لأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم وأما أعياد المسلمين فقد حددها الشارع سبحانه وتعالى دون غيره فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجهرية فقال إن الله تبارك وتعالى أبدلنا خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فلم يبدلهم الله لنا بعيد المولد ويجعم الحبشي أن المغفر ملك إربل أول من, أول من عمل المولد لما رأى النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح فعمل المولد شكرا لله على إبراز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إظهار العقيدة السنية 240 ومع أننا نشكره على اعترافه بأن الفكرة نصرانية الأصل نذكره بأن الصحابة ما شكر الله على بروز نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة فكيف يكون الخلوف الذين جاءوا بعد ذلك أحرص على الشكر من السلف الصالح من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم بل كيف يكون النصارى أكثر تعظيماً وتقديراً واحتفاءاً واحتفالاً بالمسيح من الصحابة فالمولد عند هؤلاء تقريباً الميلاد الذي عند النصارى فما الفرق بين بدعة ميلادهم وبدعة مولدنا قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم قالوا أن يهدوا النصارى يا رسول الله قال فمن أيمن إذا غيرهم فاقتباس مولدنا من ميلادهم مذمة لهذا الملك وليس مذحا له ولو كان مدحا لوجب ذم من قبله أي السلف الصالح لأنهم لم يعبأوا بأمر المولد كان النصارى أشد حبا لأنبيائهم وأكثر احتفاءا بهم منا وأمامنا واحدة من اثنتين إما أن نقول إنهم لم يجعلوا ليوم مولده عيدا لأنهم أقل حبا له من أصحاب الطرق الصوفية والملة النصرانية أو نقول إنهم لم يفعلوه لأنه صلى الله عليه وسلم ما شرعه لهم ولو كان خيرا لسبقون إليه ودعواه أن أول من عملها ملك إلبل هو غير صحيح فقد ذكر أبو شامق الشافعي أن أول من أحدث المولد بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملى وبه اقتدى ملك إربل منذ الكتابة الباعث على انكار البدع على الحواجة وهذا رجل عمر بن محمد رجل صوفي ليس فصلا بين المتنازعين ومتى كان هذا سؤال أيضا متى كان عمل الملوك حجة شرعية يحسم بها الخلاف بين المختصمين بل قد ذكرت كتب التاريخ أن أول المروجين لبدعة المولد هم الفاطميون الباطنيون الروافض الذين دسوا في مساجد المسلمين سموما كثيرة ونشروا بدع المولد وغيرها انظر الخطط المقلزية 432 و490 وأما الإمام أبو حفص تاج الدين الفتاني وقد شهد أئمة أهل العلم بفضل هذا الرجل فقال السيوتي في حسن المحاضرة المجلد الأول مئة وغيره قال كان فقيها صادلا متفننا في الحديث والثقه والأصول والعربية والأدب صالحا عظيما وأثنى عليه الحافظة بالحجر في الدرع الكاملة المجلد الثالث مئتين وأربع وخمسين وأثنى عليه الدكثير في, في بداية النهاية مجلد أربطارش مئة وثلاثة وخمسين هذا الإمام أبو حرص الفاتهاني قال قال لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا في سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وهو ليس بواجب إجماعاً ولا مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذنب على تركه وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون فيما علمت وهذه وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن سئلت عنه عن كتاب المورد في عمل المورد صفحة عشرين تبعد مكتب المعارف وانظر الحاول الفتاوي حيث نقل تلامه هذا في المجلد الأول مئة ونقل الشيخ علوي المالكي في حاشيته على مختصر الشيخ خليل المالكي في المجلد الثامن مئة واثنين نقل هذه الوصية وتلقاه عن العدوي بالقبول الشيخ محمد عليه الشيخة العلي المالك في الفترة على مذهب الإمام المالك المجلد الأول 171 ومع اعتراف السيوطي أن المولد بدعة إلا أنه يراه بدعة حسنة لاجتماله على أشياء حسنة ولكننا نسأل السيوطي كيف فاتت هذه الحسنة سلفنا الذين كانوا أسبق إلى الخير وأكثر توفيقا إليه منا ولهذا خالف ابن الحاج في المدخل خالف السيوطي حيث رأى أنه بدعة مخالفة للسلف بالرغم من هذه الأشياء الحسنة فقال في المدخل المجلد الثاني 11 هو بلعة في الدين وزيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين وأتباع, واتباع السلف أولى بل أوجب لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم وكلامه هذا دليل على أن ما تركه السلف الصحابة فلترك النبي إياه فمن استحب فعل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد خالفهم وإذا وقع الاختلاف في المولد بين أهل العلم وكانت مخالفة المخالف للمولد معتبره فإننا نرد ما تنازع فيه إلى الله والرسول ونقل محمد الصالح الشامي تلميذ السيوطي عن السخاوي في فتاويه عمل المولد لم ينقل عن أحد من السلفي في القرون الثلاثة القاضلة وإنما حدث بعد سبر الهدى والرشاد في سيرة خير العباد المجلد الأول 439 كذلك الشيخ ملة علي قال الحنفي في المورد الروي في المورد النبوي صفحة 24 تعقب أيضا فيه قولة سخاوي في التبر المسبوك في ليل السلوك صفحة 14 قال وإذا كان أهل الصليب هذا قول السخاوي وإذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر فتعقبه الشيخ ملة تعقب السخاوي فقال مما يرد على ذلك أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب صفحة 29 وقد منعوا صيام يوم المولد الذين احتفلون بالمولد منعوا الصيام فيه لماذا؟ قالوا لأنه عيد ويوم العيد لا صيام فيه انظر مواهب الجليل على شرح مختصر خليل مجرد الثاني أربعمائة ولكن لو أنهم صاموا يوم مولده ولم يتخذوه عيدا لكان أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم لكان أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم فقد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه وراه مسلم ألف ومع أن اللفظ الصريح بأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في النهار فقد زعم بعضهم أن مولده كان في الليل وبلغ بهؤلاء الغلو واستدراج الشيطان بهم أن جعلوا يوم المولد أفضل من ليلة القدر كما ادعاه القسطلاني في المواهب اللدنية المجلد الأول 135 وانتقده على ذلك الزرقان والشيخ ملة علي طاري في المورد صفحة 97 وزعم ابن حجر الهيدمي في الفتاوى الحديثية صفحة, 200 صفحة 909 و994 أنه قد وجد للمولي لذليل من السنة ها هو قد اتشف الآن ذليل من السنة وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عشراء شكرا لله على نجاة موسى ولكن كيف فات الصحابة هذا الاستدلال والاستنباط فلم يهتدوا إلى شكر الله على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان اليهود أحرص على شكر الله من الصحابة؟ وكما أننا نحتج على النصارى باختلافهم الشديد حول تحديد وقت ولادة المسيح عليه السلام فكذلك نحتج على المتدعة بالخلاف حول تحديد وقت ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم قال الحبشي اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم والأكثر أنه عام الفيل قال ابن عبد البر ولد بعد قدوم الفيل بشهر وقيل بأربعين يوما وقيل بخمسين يوما عن كتابه الروائح الزكية في مولد خير البرية صفحة 22 وهذا الكتاب جعلوه بديلا عن كتاب آخر لشيخهم وهو كتاب المولد الشريف الذي أخفوه بعد أن كشفت فيه الصرفات والأكاذيب التي حواها هذا الكتاب قال فاقتصر على أنه ورد الرسول الأعظم يوم الاثنين عام الفيل في شهر ربيع الأول وسبقه الكوتري في هذه الحيرة فحكى أن الراجح أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في الثاني من ربيع الأول وأن بحوثا مضمية ألزمت أن يكون, مولده أن يكون مولده في التاسع للثامن ثم استحسن الكوتري التحديد بالتاسع واستبعب رواية الثاني عشر واعتبرها رواية لا أسانيد لها وانتهى الكوتري إلى الاعتراف بان الملك المظفر مظفر الدين كوكبري المنقب بالذئب الازرق صاحب اربل كان يراعي الخلاف حول المولد النبوي بين العلماء انظروا هنا يراعي الخلاف ماذا يفعل فكان يحتفل بالمولد النبوي في الثامنه في عام وفي الليله الثانيه عشر في عام اخر مقالات الكوتري 476 و479 وانظر كتاب فوات الوفيات ابن خلكان المجلد الأول 436 وهذا النوع من المراعات مهزلة وبدعة فالخلاف في تحديد تاريخ اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم اختلاف كثير قال ابن كثير قيل لليلتين خلتان من شهر البيع الأول قال ابن عبدالبر في الاستيعاب وقيل لثمان خلون منه ونقل عن ابن عبدالبر ونقل ابن عبدالبر عن أصحاب التاريخ أنهم صححوه وقطعوا به ورجحه ابن ذحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير قال قسطلاني في المواهب الأدنية وهو اختيار أكثر أهل الحديث وقيل لسبع عشرة, لسبع عشرة وقيل لثمان عشرة المواهب الأدنية 131 المجلد الأول ومع فلائل البعض على هذا الملك ملك إربل فقد ذكر يقوت الحموي في معجم البلدان 138 أن طباع هذا الملك مختلفة متضادة فإنه كثير الظلم عسوف بالرعية راغب في الأموال من غير وجهها وهو مع ذلك مفضل, مفضل على القراء كثير الصدقات على الغرباء وفي ذلك يقول الشاعر كساعية للخير من كسب فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي هؤلاء يفرقون بين الله ورسله ولقد أمرنا الله أن لا نفرق بين أحد من رسله وأنتم تفرقون بين الله ورسله فتحتفلون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحتفلون بمولد موسى وعيسى وداود وسليمان ونوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء إذا كان جوابكم أنكم لا تستطيعون تحديد تاريخ مولدهم فنقول ولن تستطيعوا أيضا تحديد مورد نبينا صلى الله عليه وسلم فكل المسألتين سواء فما الذي جعلكم تمنعون من الاحتفال بموالد الأنبياء الآخرين وتوجبون الاحتفال بمورد نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لأنكم إذا تنازعتم في شيء رددتموه إلى العادة التي حكمتموها ولم تحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحجة هاهنا أن الله لو أراد أن يكون مولد نبيه صلى الله عليه وسلم دينا يدين الناس به لربهم لقدر له سندا صحيحا يحدد به تاريخ مولده ولهذاهم إلى معرفته كما قيد لسمة نبيه صلى الله عليه وسلم من يصححها ويحافظ عليها ثم إن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي مات فيه نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم وحكى الحافظ بن حجر أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين بلا خلاف وكانت في الثاني عشر من ربيع الأول كما عند ابن إسحاق والجمهور ذكره الحافظ في الفتح المجلد الثامن 129 وانظر البداية والنهاية المجلد الثامن 255 قال الشيخ الفاتهاني في المورد في عمل المورد إن الشهر الذي ورد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح باولى من الحزن فيه وقال ابن الحاج في المدخل العجيب العجب العجيب كيف يعملون